انا عارف ان ان احنا لما نمشي في الدنيا يعني بالبركه والله ربنا بيكرم ولكن لازم تخطط شوية بمعنى ان انت عايز تكون من الذاكرين حلو جدا طيب هتذكر قد ايه تقول ربنا هيكرم انا عارف ربنا كريم ولكن خطط يعني انا عايز أقول إيه قد إيه عايز أقول لا إله إلا الله كم مرة سبحان الله كم مرة أستغفر الله كم مرة إن أنت تكون حاطة هدف ورايح نحيته فيبقى يكون الذكر بالعدد ومحدد وبتنوع وفي نفس الوقت من جوه كم وكيف من جوه طالع من قلبك وعلى لسانك فتهتم بدا وتهتم بدا